Bismillahirrahmanirrahim middelijl, ach man, al ach ee. Voor Voorzitter, ik wil de collega's bedanken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 اشتركوا في القناة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 فلبثت سنين في أهل مذين ثم جئت على قدر يا أصطنعتك لنفس الذهاب أنت وأهوك في ولا تمنيع في ذكر ذهبائي. Thank <laughs> mas and love. summer ك في سحر مثل فتعلى فلعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا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 126. عليه عَلَيْهِ رَضَ فتنا قومك من بعدك Oh. Oh Get them home. What? 118. فِيهِ مِنَ من الوعيد 119. تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ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 129. وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعالمين لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق>